الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعن ما زلنا نتكلم في أركان الحج ونتذكر ما فاتنا الأول النية مع الإحرام الركن الثاني الوقوف بعرفة الركن الثالث هو الطواف وهو طواف الإفاضة الركن الرابع ونحن الذي نتكلم فيه اليوم وهو السعي ما بين الصفا والمروة السعي ركن من أركان الحج والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم وبعد أن طاف صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في المسعى اي اذا وقف الانسان عند جبل الصفا ونظر الى الكعبه المشرفه يبدا ناظرا الى هذه الكعبه وداعيا لله تبارك وتعالى وقارئا لقوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإذا كان الإنسان على هذه الشاكلة قد فعل فإنه يكون قد طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالصفا اذا بدا الانسان بالصفا كيف عرفنا البدااهه تكون بالصفا سالوا النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا بما نبدا به يا رسول الله قال ابداوا بما بدا الله به الله قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فانتم في هذا الشكل ايضا تطبقون الايه الكريمه وتبدأون بالصفا والنبي عليه الصلاة والسلام هذا في قوله وفي فعله استقبل القبلة عندما وقف على جبل الصفا ورأى الكعبة المشرفة ثم قال أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم ومعنى كتب عليكم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهره فرض عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الفرض عليكم الصيام كتب عليكم اذا حضر احدكم الوصيه نعم ترى اذا حضر احدكم الموت الوصيه فترى ان الامر دائما يدور في كلمه كتب على مساله فرض كيف يسير الانسان من الصفا الى المروى من الصفا يبدا الهوين ولذلك ينبغي عليه ان يكون فعلا على جبل الصفا كان الامر ربما في الأيام السابقة يحتاج إلى دقة معينة حيث كان جبل الصفا وبعد ذلك ينزل الإنسان عبر درجات ثم ينزل في شبه الوادي وبعد ذلك إذا وصل إلى المروى كذلك يوجد درجات ثم يصعد على المروى اليوم وكان الأمر ما بين الصفا والمروى عبارة عن أسواق تجارية ودكاكين لان الصفا والمروض يعتبران من خارج الحرم من فضل الله عز وجل انه تم التوسع على المسلمين فاشتريت هذه الدكاكين وهذه الاسواق لمصلحه المسلمين وصار المكان الذي كان فيه انخفاض وارتفاع ايضا صار على سويه واحده وهذه الدرجات التي كانت يصعد الانسان عليها تدريجيا الى الصفا او الى المروه الان ردمت فالانسان لا يحتاج ان يتحقق من الوصول الى مثلا الى المروه او الى الصفا فاذا اختلفت اليوم بني على شكل معين هنالك رخام املس وبعد ذلك هنالك رخام محزز الرخام المحزز هو من الصفا وكذلك هو من المروى فإذا وصل الإنسان إلى ذلك المكان اطمأن أنه على جبل الصفا كان سابقا لابد أن يلسق مثلا في البداية عقبيه على أول درجة حتى ينطلق من البداية وأن تصل رؤوس أصابعه إلى المروى إلى الدرجة الأولى حتى يعلم أنه قد وصل إلى المروى اليوم لا يحتاج الإنسان إلى هذا الشكل حتى صار المسعى ما بين الصفا والمروه عبارة عن ثلاثة طوابق ويجزئ للإنسان أن يقوم في الطابق الأول والثاني والثالث بالسعي ما بين الصفا والمروه وهذا شيء حسن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المسعى دائما عامرا بالسعي ما بين الصفا والمروه وهذا من شده حب المسلمين لاداء مناسكهم لاداء الطواف ولأداء السعي يبدا الانسان الهوينا، يعني يمشي مشيا بسيطا من الصفا حتى يصل الى الميل الاخضر فاذا وصل الى الميل الاخضر كان يعلم هذا الميل بانه مثلا بجانب دار العباس الى غير ذلك اليوم لا يوجد شيء من هذه العلامات بقي فقط انهم رسموا هذا رسما جعلوا هذه السارية التي يصل اليها الانسان ملونه باللون الاخضر فنقول للحاج انت تهرول ما بين هذين الميلين الاخضرين ثم بعد ذلك تعود مره ثانيه الى الى ما كنت عليه من المشي اما من حيث الأذكار فإنه يسن أن يقول في كل مرة في سعيه ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الاكرم اللهم اجعله حجا مبرورا عم أو عمرة مبرورة إذا كان في العمره يعني إن كان في الحج يقول حجا مبرورة وإن كان في العمرة يقول عمرة مبرورة ويقول وذنبا مغفورة وسعيا مشكورة وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويدعو الإنسان بما شاء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة فهو في مكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب به الدعاء طبعا هذا ما نقوله بالنسبة للأفكار وهذا بالنسبة للأفعال إذا مشيه الهوين ما بين الميلين الأخضرين إذا يهرول وبعد ذلك يعيد أما بالنسبة للعدد فإذا انتقل من الصفا إلى المروى تعتبر مرة ومن المروه الى الصفا يعتبر مره ثانيه لا من الصفا الى الصفا لا الذهاب مره والعودة مره من الصفا الى المروه مره من المروه الى الصفا مره إذن لو أخذنا على شكل يعني ذهاب وإياب ثلاثه مرات ونصف اما اذا اخذنا كل واحده نسميها شوط فهذه سبع اشواط يبدا بالاولى وبالثالثة وبالخامسة وبالسابعة من الصف، أما بالثانية والرابعة والسادسة يبدأ من المروى، إذن يبدأ بالصفة ويختم بالمروى، فإذا وصل إلى المروى في السابعة انتهى تماما طواف انتهى سعيه. إذا أخطأ الإنسان في العد فماذا يفعل؟ طبعا الخطأ لن يكون ما بين ثالثة ورابعة. لانه اما متجه الى المروه واما متجه الى الصفا الخطا سيكون بين ثالثه وخامسه بين خامسه وسابعه هكذا يكون الخطا ولذلك يبني على الاقل ويتمم ما عليه من السعي ما بين الصفا والمروه ايضا هنا لطيفه يعني معينه أن هذا الجزء كان من الجبل من جبل أبي قبيس الذي هو في مكة المكرمه اليوم اعتزل هذا الشيء صار منفصلا طبعا جبل الصفا كما هو عليه ليس جبلا كبيرا إذا أراد الذكر أن يصل إليه ما في مانع أن يرتفع عليه بمقدار قامة وبسطة أما المرأة فلا يسن لها أن تذهب إلى أعلى جبل الصفا ليش دي ان لا تنكشف امام الناس كلما كان امرها مبني على الستر كان افضل هل يحتاج السعي ما بين الصفا والمروه الى طهاره لا لا يحتاج لا طهاره لا من الحدث الاصغر ولا من الحدث الاكبر يعني جدنا لو قامت امراه فطافت الطواف الافاضه حتى اذا انتهت من الطواف وتوجهت عند نهايه الطواف وبعد صلاه ركعتين شعرت بنفسها أنها قد أتت حيضتها وانطلقت تسعى ما بين الصفا والمروة وهي حائض الآن هل يصح سعيها؟ لو انتهت فجاءها المخاض فولدت فقامت من ولادتها حتى وقبل أن ينتهي نفاسها وقبل أن تغتسل ماذا تفعل؟ لو أرادت أن تسعى ما بين الصفا والمروة شيء جائز؟ شيء جائز لا يحتاج هذا الأمر إلى طهارة هذه هي صورتها يعني أن تأتي حيضتها أو أن يأتيها نفاسها فلا يحتاج لكن بالنسبة للذكر الغسل بالنسبة إليه أو لا فيقوم في هذه العبادة على طهارة لو أصابته جنابه كأن انتهى من الطواف فنام يعني متعبا فاحتلم فماذا نقول له اذهب فاقتسل وبعد ذلك اسعى ما بين الصفا والمروى ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل أنه يؤدي عباده والجنابة تزول بينما الحيض لا يزول والنفاس لا يزول بالغسل فيقوم بهذه العملية أيضا بعد ذلك قال الشيخ الرابع السعي بين الصفا والمروى سبع مرات وشرطه ان يبدا في اول مره بالصفا ويختم بالمروه ويحسب ذهابه من الصفا الى المروه مره وعوده منها اليه مره اخرى والصفا بالقصر طرف جبل ابي قبيس والمروة بفتح الميم على الموضع المعروف بمكه وبقي من اركان الحج الحلق أو التقصير يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين والمقصرين فلقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحلقين والمحلق هو الذي يحلق كل شعر رأسه والمقصر هو الذي يقص بعض شعراته ولو كانت عبارة عن ثلاث شعارات لكن من حدود الرأس يسمى مقصرا ما أي شيء يسمى رأس ولو من خلف الأذن هذا المكان يسمى رأس أم لا يسمى رأس لو أزال منه شيئا من الشعر والذي لا يوجد على رأسه شعر مطلقا فانه يمر الموس أو الذي كان قد حلق مثلا في الحج والآن جاء ليفعل العمر ولا يوجد الآن شعر في رأسه ايضا يمر الموس على رأسه ولو إمرارا ولو لم يخرج الموس أي نوع من أنواع الشعر فإنه يكون قد استجاب إلى أمر الله تبارك وتعال هل الحلق والتقصير فعل محظور أم عمل مقرر من اعمال الحاج ما معنى فعل محظور يعني ان الحاج مثلا ينبغي عليه ان يكون لابس لباس الاحرام فاذا انتهى حجه فانه يخلع ملابس الاحرام ففعل هذا ترك اللباس عبارة عن ترك هذا المحظور عليه وهو إذا أراد أن يلبس كان محظورا عليه إذا أراد أن يتطيب كان محظورا عليه إذا أراد أن يأتي امرأته كان محظورا عليه بعد ذلك يسمح له كان محظورا عليه الصيد يصطاد بعد ذلك هل الحلق عبارة عن شيء كان محظورا عليه وبعد ذلك يسمح له أم هو ركن من أركان الحج الراجح في المذهب أنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به هنا الشيخ يعني ما عد الحلقة والتقصير بالنسبه للمتن ما عده ركنان بل عده من الواجبات ولذلك نحن نقول إنه هو الركن الخامس على المعتمد في المذهب من أركان الحج أما الركن السادس فهو ترتيب معظم هذه الأركان ما معنى ترتيب معظم هذه الأركان؟ لا بد أن تكون النية أول الأمور لا بد أن يكون بعد ذلك طبعا قد يسبق السعي الوقوف لأن السعي ممكن أن يكون بعد طواف قدوم أو طواف إح... إفاضة فإذا فعله بعد طواف القدوم أجزاءه وإذا فعله بعد طواف الإفاضة اجزاء من الممكن أن يتقدم على عرفة ومن الممكن أن يتأخر على عرفة لذلك عددنا الثاني الوقوف بعرفة الثالث هذا السعي الذي كنا نتكلم فيه وهو ما بين الصفة والمروى الرابع الطواف وهو طواف الإفاضة وهو لا يحصل إلا بعد الوقوف بعرفة الخامس الحلق أو التقصير السادس هذا الذي ذكرنا ترتيب معظم هذه الاركان بعد ذلك قال الشيخ وبقي من اركان الحج الحلق او التقصير ان جعلنا كلا منهما نسكا وهو المشهور فان قلنا ان كلا منهما استباحه محظور فليسا من الاركان ويجب تقديم احرام على كل الاركان السابقه بعد ذلك قال الشيخ وأركان العمرة ثلاثة إذا أراد أن يعتمر فماذا يفعل؟ طبعا ثلاثة على هذا العد وأربع على عدنا أركان العمرة وهي النية مع الإحرام الطواف السعي الحلق أو التقصير وترتيب هذه الاركان مع بعضها البعض قال أربعة أشياء الإحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير في احد القولين وهو الراجح كما سبق قريبا والا فلا يكون من اركان العمره إذن ماذا تفرق العمره عن الحاج فقط الوقوف بعرفه من حيث الاركان اما من حيث الواجبات فهنالك فوارق اذ هنالك مبيت في المزدلفه وهنالك رمي للجمار وهنالك نعم أيام هذه الأيام تسمى بأيام التشريق إلى غير ذلك ويوجد له طواف قدوم بينما للعمرة لا يوجد طواف قدوم إلى غير ذلك سنتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك قال وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة وبعد ذلك سنتكلم عن الواجب الواجب في الشريعة في كل أبواب الفقه لا يختلف عن الفرض إلا في الحج الواجب يجبر بدم والركن لا يصح الحج الا به هذا ما سنتعلمه في الغد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين